وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سجيا ان عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم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 ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقولوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وَسَتُ رَدّونَ إِلَى عَِمِ الغويِبِِ وَشَّهادَةِ فَيونَِّعُكُمْ فَيُونَبِّئؤُكُم بِمَاكُتُم تَعملُون وَآخرونَ مُر جَونَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا يُعَِّبُهُم وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِم والله عليم حكيم